هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا أن ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ دَارُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لعظم اليوم إن الله سريع الحساب وأن لِرِهْمِ يوم الْأَزِفَةِ إلِي قُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِ كَاظِمِينَ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 وَنَاللهُ يُرِيدُ بِالْمَلَاءِ عِبَادَهُ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصٍ وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْعُلُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَالَ اللَّهُ سِئَأَتِ مَا مَكَوَ وَحَقَّ بِأَلِفِ رَعَوْنَ سُوءَ العذابِ أنه يعرض عليها ودور عشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آن آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحجون في النار فيقول.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 قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما الدعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا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 افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَرَدْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ